بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كره خاسرة فانما هي زجرة واحده فاذا هم بالساحره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى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 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذه السوره العظيمه يبين الله جل وعلا فيها قدرته على البعث والنشور ويرد على من انكر البعث واستبعد احياء الموتى بعدما يصيرون عظاما نخرة ترابا وذكر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقصه موسى وذلك أن المشركين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فرعون وقومه كذبوا موسى فماذا حل الله بقوم بفرعون وقومه وسيحل بهؤلاء مثل ما حل بأولئك وهو كل من كذب الرسل فآل مصيره تلك عاقبته فقال سبحانه وتعالى والنازعات غرقاء الواو واو والقسم والمقسم هو الله سبحانه وتعالى وهو يقسم بما شاء من خلقه قد أقسم هنا بالملائكه الكرام نازعات مجرور بواو القسم وعلامة جره والنازعات غرقا العلامه جره الكسره علامه جره الكسره لانه جمع مؤنث سالم والنازعات هم الملائكه الذين ينزعون الارواح من الاجساد عند الموت وهذا يكون على أرواح المؤمنين أرواح الكفار تنزعها غرقا أي بشدة تنزعها بشدة زيادة في ألمهم والعياذ بالله والناشطات نشطا أي الملائكة تنزع أرواح المؤمنين بسهولة كأنما ينشط البعير من العقال بسرعة فالناشطات هي الملائكة تنزع أرواح المؤمنين نشطة بمعنى أنها تقبضها بسهولة من أرواحهم لا يجدون لذلك مشقة والناشطات نشطة والسابحات الملائكه ايضا تسبح في الفضاء صاعده ونازله صاعده الى الله جل وعلا ونازله الى الارض بامر الله عز وجل سبحا على تأكيد كذلك ما قبلها تاكيدات فالسابقات سبق ايضا الملائكه ايضا الملائكه تسبق الشياطين في حمل الوحي من الله جل وعلا الى رسله فلا تتمكن الشياطين لا تتمكن الشياطين من استراقه سابقات هل فالمدبرات أمرا أيضا الملائكة يمرها الله بتدبير هذا الكون كل صنف من الملائكة له عمل خاص فهناك ملائكة موكلون بالقطر وهناك ملائكة موكلون بالنبات وهناك ملائكة موكلون بالوحي وهناك ملائكة موكلون بقبض الأرواح وهم عزرائيل وأعوانه ملائكة الموت وهناك ملائكة موكلون بالاجنه في بطون الأمهات فهذه التدبيرات في الكون العلو والسهل تنفذه الملائكه تنفذها الملائكه باذن الله سبحانه وتعالى المدبرات امرا هذه الاقسام الانواع انواع القسم في هذه الآيات متعدده على أي شيء أين جواب القسم جواب القسم والله أعلم هو قوله يوم ترجه الراجفة تتبعها الراجفة الله أقسم على البعث أقسم على البعث أنه حق متى يكون يوم ترجه الراجفة تتبعها الراجفة ما الراجفة وما هي الراجفة النفخة نفخها الأولى حين ينفخ شرافيل في الصور فيموت كل كل مخلوق كل نفس إلا من استذنى الله نفخ في الصور فصاعي اي أي مات من في السماوات والارض الا من شاء الله فهل نفخه الموت الرادفه هي النفخه الثانيه نفخه البعث ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام يعني من قبورهم فاذا هم قيام ينظرون هذا بقدره الله عز وجل وهذا الذي استبعده الكفار هو هين على الله جل وعلا يامر اسرائيل فينفخ في الصور فتموت الانفس جميعا في لحظه واحده ثم يأمره مره ثانيه فينفخ فيه فتطير الارواح الى اجسادها فيقومون من قبورهم ينظرون كما خلقهم الله اول مره ما لا يشق هذا على الله جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده فهؤلاء الذين ينكرون البعث يعجزون الله عز وجل ويجهلون قدرته وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وهذا لعدم إيمانهم ويقيسون قدرة الله على قدرتهم من جهلهم وعنادهم تتبعها الراجفه ماذا تكون حالة الناس عند الراجفة والراجفة الراجفة هي النفقها العولة ثم يتراجها لأن لأنها يرتجف يرتجف الكون يرتجف الناس من الهول إن زلزله الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل موضعة عما أرضى تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واجفة قلوب يومين واجفة صيبها الخوف من هذا الحدث الهائل العظيم والرادفة هي النفخه الثانية سميت رادفة لأنها تتبع النفخه الاولى ماذا تكون حالة الناس هذين قلوب يومئذ واجفة خائفة قلوب يومئذ واجفة أي خائفة من هذا الحدث قد ذكر الله ذلك في قوله وانزلهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ترتفع القلوب تطير من شده الهول ترتفع في الصدور الى الحلوق اذ القلوب لدى الحناجر في الصدور ثم تطير من اماكنها من الصدور الى الحناجئ من شده الهو لا يرتد اليهم طرهم وافيدتهم هواء فارغة صدورهم فارغة من شده الهو قلوب يومئذ واجبة واجبه خائفه ابصارها خاشعه اي ذليله تخشع الابصار شدة الهول تذل فلا يستطيعون النظر شدة الهول الخوف والفزع عند ذلك يتعجبون ويقولون أن أئنا... يقول المشركون مكذبين بهذا البعث أئنا لما اردودون في الحافرة مردودون إلى حالتنا الحاضرة يعني حالتنا الأولى في الدنيا أين لنا لمرض تبعدون هذا أنهم موات وهي وتراب قال من يحيي العظام وهي, وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أنشأها من, ع... من عدم ألا يقدر على أن يعيدها قلتوا هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أئنا لمردودون الاستفهام إنكار تنكرون البعث يقولون كيف نرد إلى حالتنا الأولى إن كان هذا صحيحا تلك إذن كرة خاسرة إذا صدق محمد فيما يقول وأننا سنبعث نحن خاسرون يتره على أنفسهم في عند البعث أي إذا كنا عظاما نخرة أي متفتتة في القبور قالوا تلك إذن كرة خاسرة إذا صح هذا وصدق فنحن خاسرون لاننا لم نستعد لهذا تستعدون هاله يقول هذا بعيد ما يمكن هذا ان كان امكن فنحن خاسرون باب الاستبعاد قالوا تلك اذا كره خاسرة بين الله سبحانه قدرته الهائله التي لا يعجزها شيئا فقال فانما هي زجره واحده فاذا هم في الساحره زجره واحدة ينادي الملك ينادي الاموات من قبورهم فيقومون يناديهم فيقومون من قبورهم مطعين إلى الداعي يقولون هذا يوم يقول الكافرون هذا يوم حشر ثم إذا دعاكم دعوة إذا من الأرض إذا أنتم تخرجون دعاكم دعوة واحدة من الأرض إذا أنتم تخرجون فإنما هي زجره واحدة يناديهم الملك بامر الله جل وعلا ينادي العظام والشعور والعروق واللحم وكل ما فني يناديه تجتمع في لحظه تقوم فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره الساهره هي الارض المستويه الارض المستويه يقال لها الساهرة تكون الارض مستويه يوم القيامه يسالونك عن الجبال فقل انسوها ربي نسفا فيذرها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امثا هذه ارض المحشر يجمع الله فيها الاولين والاخرين ما يواريهم جدار ولا جبل ولا شجر ولا شيء أرض مستوية إذاهم بالساهرة يعني الأرض المستوية وهي أرض المحشر فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم في بالساهره جميعا لا يتخلف أحد لا من الأولين ولا من الأخر ولا يفقد أحد جميعا إذاهم جميعا في الساحره استجابه لامر الله سبحانه وتعالى امره الكوني لما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لان الامر على قسمين امر شرعي وهو ما شرعه الله من الاوامر والنواهي في القران والسنه وامر قدري كوني يامر الله به الكون فيطيع يطيع هذا الكون بلحظه كن فيكون فإنما هي زجره واحده فاله بالساهره وقيل الساهره ارض الشام لانها ارض المحشر هذا يرجع للقول الاول ان الساهره هي الارض المستويه وتكونوا في أرض الشام والله أعلم فإذا هم في ثم ذكر الله جل وعلا لنبيه أنه قد سبقه من الرسل من كذبه قومه وهم كثرة فلك فيهم أسوة وذكر مثالا عاتيا منهم وهو فرعون وقومه هل أتاك حديث موسى أي قد جاءك هذا استفهام تقرير استفهام تقرير أي قد جاءك حديث موسى قصة موسى التي ذكرها الله وكررها في القرآن لما سار باهله راجعا إلى أرضه من أرض مدين في الطريق أصابهم البرد وتاهوا عن الطريق فرأى النار رأى نارا هرح بها وأجلس أهله ينتظرون ذهب يا أبي يسأل أهل النار وين الطريق وأيضا يأتي منها بشهاب لأهله يصطلون عليه من البرد هذا قصده عليه الصلاه والسلام فلما وصل إلى الوادي ناداه الله عز وجل ناداه الله وجل. في البقعة المباركة من الشجرة أيام سألني أنا الله رب العالمين ما صارت نار صار هذا هو الرب سبحانه وتعالى وهذا نور نور من الله جل وعلا إذ ناداه ربه هذا بها أن الله جل وعلا يتكلم وينادي ويناجي وناديناه من الطور الأيمن وقربناه نجيا ناداه وناجاه المنادات الصوت المرتفع والمناجات الصوت الخفي كل هذا حصل لموسى اختص الله به موسى من بين الانبياء وهو أنه كلمه بدون واسطه الملك كلمه مباشرة وسمع موسى صوته وناجاه هذا خاص لموسى ولهذا سمي كريم الله منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام ناداه إذ ناداه ربه ناداه ربه نادى موسى بالوادي المقدس يعني المطهر المقدس يعني المطهر ما اسم هذا الوادي طوى اسمه طوى الوادي المقدس طوى في جانب الطور في جانب الطور وهو الجبل معروف اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اي اسمه طوى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى ثم ذكر الله جل وعلا ما حصل مع موسى من كلامه له ودعاء موسى عليه السلام لربه في, في هذا الموقف قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر الدعوات المباركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ناداه ربه بالواد المقدس هو ماذا قال له اذهب إلى فرعون أرسله الله إلى فرعون هو هارب من فرعون وبطش فرعون هارب الى مدين خائف على نفسه من القتل يامره الله بالرجوع اليه سبحان الله اذهب الى فرعون انه طغى يعني زاد عن الحد وترفع على الخلق وتمرد عن امر الله عز وجل وادعى الربوبيه انه طغى اذهب الى فرعون انه طغى والطغيان هو الزياده يعني زاد عن ال... عن قدره وعن مكانه انه بشر ضعيف مخلوق رفع نفسه حتى قال انا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري إنه طغى هذا طويان فقل قل له قل له قل مباشرة قف عنده قف أمامه فقل له هذا دليل على أن الملوك ينصحون ولو كانوا من اجبر الناس واعتنى الناس مناصحون مباشره ومشافهه ومساره النصيحه توصل اليهم سريا امامهم هم انك تسبهم في المنابر والصحف تسبهم هذا ما ينفع شيء هذا يسولهم عليك ويزيدهم شر لكن اذهب اليهم مناصح اذا كان عندك مقدره والا فاسكت اما انك تسبهم في المنابر وتسبهم في النوادي وتزعم من هذا غيره دعوه الى الله هذا لا هذا خلاف الحق هذا يثورهم عليه ويزيد شرهم عليه لانهم سينتقمون لانفسهم وهم اقوى منك هم أقوى منك يدمرونك ويسكتون دعوتك ما هو بطريقه بطريقة الدعوة هذهب إلى فرعون إنه طغى إيش تقول له يا خبيث يا كافر يا مجرم لا لا لا في الكلام لا تخفي كلام اللين أولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقل له فقل هل لك إلى ان تذكر يعرض عليه عرض شوف يعرض عليه عرض ما يامره هامر هامر جبار ثامر جبار لكن تعرض عليه عرض هل لك إلى ان تذكأ إلى ان تطهر نفسك يعرض عليه أرض بلطف هذه الدعوة إلى الله عزيزي. هذه الدعوة إلى الله بالمهاترات والسباب والشتم و... وإلى آخره ويقولون هذا غيره هل شر يزيد الشر شر قل هل لك الى ان تزكى يعرض عليه, عليه امرا يتزكى به يطهر نفسه فيه ويهتدي به واهديك الى ربك يعني أدلك اهديك يعني ادلك ولا الهدايه ما يملكها الا الله هدايه القلوب ما يملكها الا الله لكن هدايه البيان والارشاد يملكها الرسول يملك العالم يملك هذه دلالة هداية إرشاد وأهديك يعني أدلك إلى ربك الذي خلقك ورباك والذي يملك أمرك القادر عليك الذي أنت في قبضته إلى ربك تذكر أنك مخلوق وأنك عبد وأن لك ربا ما هو بنت الرب الله هو رب العالمين جل وعلا وأهديك إلى ربك سبحان الله يقول أنا ربكم موسى يقول أهديك إلى ربك بيّله أنه ما هو رب وأن الرب هو الله جل وعلا الذي خلق هل فرعون خلق شيء؟ حتى يكون ربا؟ هل ما خلق شيء؟ الرب هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر هذا هو الرب فرعون ماذا فعل؟ ما فعل شيء وأهديك إلى ربك اترك قول انا ربكم الأعلى الله هو ربنا جميعا الله وربنا جميعا رب العالمين فتخشى من الله عز وجل إذا عرفته خشيته وإنما يتكبر الجاهل الذي لا يعرف الله أما من يعرف الله إنه يخشى وينيب إليه ويعرف أنه عبد ضعيف وأنه سيرد إلى الله سيرد إلى الله فيجازيه بعمله هذه الدعوة عرض بيان بلطف وهدوء أهديك إلى ربك فتخشى ما نفع فيه هذا العرض ما نفع فيه هذا العرض قال له اولو جئتك بشيء مبين يعني معي الآية تدل على صدقي تدل على صدقي وأني رسول من الله معجزة معي معجزات قال إن كنت جئت بآية أم باب كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين عند ذلك موسى عرض عليه المعجزات التي معه من الله عز وجل أراه الآية الكبرى المعجزة التي لا يقدر على إنكارها ألقى عصاه العصا اللي معه عليها القاها أمام فرعون وصارت هيئة تسعة هيئة شديدة كبيرة تسعى انقلب العصا والجماد الى, حيه إلى حيوان في لحظه واحده الهقى عصا ولا اله ثعبان مبين هذه واحدة نزع يده ادخل يده في جابه ثم اخرجها ايده بيضاء كالشمس بيضاء تلوح كالشمس فألقى عصابة إذا حيه حية تسعى ثم إنه أدخل يده في جيبه وأخرجها تضيء الكون واضحة ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين في لحظة واحدة هذه ايه هذه معجزه اراه الايه الكبرى مع ذلك تمرد فكذب وعصى بعدما راى الايه والمعجزه ما كابر كابر في ذلك وتمرد وعصى فكذب بالمعجزة وقال انا ربكم الاعلى في موسى تقول إن, إن لي رب واني لا انا انا الرب وش يبلغ الانسان العياذ بالله من المكابره انا ربكم الاعلى يعني ما فوق احد شوف انا الاعلى يعني ما فوقي احد ما يقول في الايه الاخرى ما يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري ويطلب من وزيره ان يبني له صرحا ليصعد لي الى السماء يشوفها الرب اللي يقول موسى يشوف وينه فطلع الى إله موسى وإني لا اظنه من الكاذبين الوزير يبي يبني صرحا إلى السماء يقدر على هذا فلو قدر وصل السماء هل يصل فرعون إلى الله عز وجل لكن هذا الإنسان يعني إذا ابتلي بالكبر يصل إلى هذا المنتهى فقال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى شوف ما قال أنا الله قال أنا رب. لأن أحد قال أنا الله ما أحد ادعى أنه الله أبدا في الخلق إنما يقول أنا ربكم انا ربكم الأعلى ماذا كانت عاقبته أخذه الله نكال الآخرة والأولى نكال الآخرة يوم القيامة ونكال الأولى وهي الدنيا ما الله في الدنيا والآخرة نتيجة لتكبره وغطرسته وامتناعه عن قبول الحق بعدما تبين له وبعدما عرض عليه موسى الدعوة وعرض عليه المعجزه ما نفع فيها تكبر قال أنا ربكم العلم ثم ما كفاه هذا قال هذا السحر قال لي معك هذا السحر وحنا عندنا سحر لنا بسحر مثله عندنا سحرة يزعم موسى ساحر وعن هذه أعمال سحرة ساحر مبين وعندنا سحرة يقابلونه، هذا مما أراد الله أن يظهر به الحق جمع السحرة كله في نقاط يوم معلوم السمع والعالم ومعهم فرعون وموسى وعرض موسى عرض القوم ما عندهم من السحر حتى امتلأ الوادي من ما عرضوه من السحر سحر واعي الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم حتى امتلأ الوادي من هذه الأشياء التي القوها في الوادي وصارت تتقلب وصارت تمشي وصارت من الشبال والعصي سحر اللي سما القمرة سحر التخييلي اللي سما القمرة على الناس وهو باطل لا حقيقة له عند ذلك خاف موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ألقي عصاك ألقي عصاك وجمعت كل ما في الوادي والتقمته في لحظة واحدة وكادت أن تلتقم الحاضرين حتى ناشدوا موسى عليه السلام ان يكفها عنهم فأخلها وعادت عصاك كما كانت فلما فعند ذلك امن السحر اللي هو جامع ومعتز جنبهم لانهم هالفن ويعرفون السحر فلما راوا ما عرضه موسى عرفوا انه مو السحر وانه من الله عز وجل يعني هالفن وهذا من حكمه الله انه ان فرعون جمعهم لاجل ان يظهر الحق ويبطل ما عند فرعون فعند ذلك تكبر وما زاده إلا الكبر ما زاده إلا الكذب والعياذ بالله والمراوغات التهديدات عند ذلك أمر الله نبيه وكلمه موسى أن يخرج ببني إسرائيل بالمؤمنين الذين معه من أولاد من عقوب عليه السلام لأن بني إسرائيل في مصر بعد يوسف هو والده عليه الصلاة والسلام استقروا في مصر ومصر فيها أقباط وملوكها من الأقباط اللي منهم فرعون فرعون لقب ما هو لقب لكل من ملك مصر يقال له فرعون يقال له فرعون ومنهم فرعون الذي بعث إليه وموسى أمر الله كليمه ورسوله موسى عليه السلام أن يخرج لمن معه من المؤمنين هارب هاربين من هذا الطاغيه الجبار فلما علم فرعون هذا بعد من آيات الله وإرادته لإهلاك فرعون لما علم ارغى وأزبد جمع الناس وأرسل في المدائن الحاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون جمع الناس جمعهم لأي شيء ليهلكهم الله سبحانه وتعالى خرج في آثار موسى وقومه التقوا عند البحر على ساحل البحر الأحمر وقفوا على الساحل فرعون وصلهم لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى انا لمدرك البحر أمامهم والعدو خلفهم وإن يرغب قال موسى كلا كلا هذا نفي إن معي ربي سيهدينا إن معي ربي سيهدينا فأوحى الله إليه أن يضرب بعصات البحر ضرب البحر بعصاته فتجمد. وصار طرق بقدر 12 طريق بقدر أصباق بني إسرائيل كل سبق له طريق فالتما يتضايقون إذا مشوا عليه يوم شافهم فرعون مشى بساقتهم يبيه فلما تكامل موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون وقومه داخلين في البحر اطبقه الله عليهم ووعده ماءا كما كان بامواجه و فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في لحظه واحده ونصر الله رسوله وكريمه وعباده المؤمنين ونجاهم من فرعون وقومه هذه هي النتيجة أراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى أدبر بدل الإقبال على موسى أدبر والله الضبر أدبر يسعى ويجتهد فحشر فنادى في قوم قال أنا ربكم الأعلى النتيجة أخذه الله نكال الآخرة والأولى أخذ نكال وعقوبة في في الآخرة وفي الأولى قال تعالى إن في ذلك أي ما حصل لعبرة لمن يخشى لمن يخشى ألا يستعذ كفار قريش ومشرك العرب ألا يستعذون بهذا ويخافون أن يقع بهم مثل يخشون أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه لكن إذا عميت البصائر فلا تنفع العبر والمواعب سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى فالحاصل أن هذا ما ذكره الله في هذه السورة من قصة فرعون مجملاً فصلته الآيات الاخرى في سوره الشعر وغيرها وهذا وهذا تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو تسليه للمؤمنين والدعاه في كل وقت تعاتي الى الله تسليه لهم ووعد من الله انهم ما ييئسون ولا يجبنون امام العدو ولا ييئسون من النصر والتاييد على عدوهم هذه سنة الله جل وعلا في خلقه لا تتبدل ولا تتغير الم نهلك الأولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين اسالوا الله عز وجل اي يرزقنا واياكم ببصيره لديننا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم الذي لو تدبرناه لو تدبرناه لا لانت القلوب وهدأت النفوس وخشعت لربها عز وجل نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم والذكر الحكيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كم عدد النفخات في الصور هل هي اثنتان ام ثلاثه وان كانت ثلاثه فما هي النفخه الثالثه الله ذكر فلا نفخات في الصور نفخه الفزع في سوره العنكبوت ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه نفقة الفزع والنفقة الثانية نفقة الموت والنفقة الثالثة نفقة البعث نعم ذكر النفختين في آخر سورة الزمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أن أن اسم الملك الذي وكل بقبض الأرواح اسمه عزرائيل هذا وارد لكن الثبوت ما ثبت ما ثبت إنما هو مذكور وارد في بعض الكتب او هل ألسنت بعض العلماء الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قوله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى مش السؤال عنه هل ثبت يقول هل ثبت أن اسم الملك الذي وكل بقض الأرواح اسمه عزرائيل نعم مثل ما ذكرت لك هو مذكور لكن ثبوت لا أعلم أنه ثبت نعم أما الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل اسمه ثابت نعم يقول فضيلة الشيخ افقكم الله هل لفظة هل في قوله سبحانه هل أتاك حديث موسى بمعنى قد نعم بمعنى قد يعني استفهام تقريب هو استفهام استخبار تقريب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوادي المقدس طوى وقد يكون استفهام على حقيقته لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم قبل أن يعلمه الله ويوحي إليه ما كان يعلم هذه الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الوادي المقدس طوى يقول نريد أن نعرف عن هذا الوادي ولماذا سمي مقدسا وما فضله وفقكم الله مقدس المطهر سمي مقدسا لما حصل فيه من من القصة لموسى عليه السلام والنار تكليم الله له وإرساله له نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى قالوا تلك إذا كرة خاسرة هل يقول الكفار هذه الآية عندما يرون العذاب في الآخرة إما أنهم يقولونها عند فصول البعث وإما أنهم قالوها في الدنيا يقولون إن كان محمد صادق ما يقول أننا سنبعث ونحن خاسرون باب الاستبعاد باب الاستبعاد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى اذ ناداه ربه فهل التكليم من الله فهل التكليم من الله خاص بموسى أم أن تكليم للمشابهة خاص بموسى وأما الوحي هذا عام لجميع الرسل بواسطة الملك بواسطة جبريل عليه السلام نعم يقول حفظك الله هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه ومشافره ليلة المعراج نعم كلمه ليلة المعراج ولكن كلامه في الصفة الدائمة هذه حصلت لموسى الصفه الدائمه أما حصوله لمحمد ليس دائما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن الدجال لا يدخل الطور لا, لا يدخل مكة والمدينة الذي ورد أنه ما يدخل مكة ولا المدينة أما الطور لا أعلم الله عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من أتى إلى وادي طور الآن هل يخلع عليه بدليل قوله سبحانه فأخلعنا عليه شرع من قبلنا ما شرع لنا هذا مشروع لمن قبلنا نعم يقول فضيلة الشيخ قال ولذلك اليهود لا يصلون في نعاله نخلع النعاله لأن الله أمر موسى بخلعنا عليه والرسول أمرنا بمخالفتهم أمرنا أن نصلي بالنعال مخالفة لليوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل خروج الناس من قبورهم يكون على حالتهم وأعمالهم التي ماتوا عليها أم على غير هذه الحال؟ نعم يبعثون كما كانوا في الدنيا صورهم وحتى ان اللي يعرفه في الدنيا إلى مر يقول هذا فلان يقول هذا فلان ما تغير من ولا تغير من خلق شيء ولا تبدل من خلقه شيء كما بدأنا أول خلق نعيده. قد جئتمونا كما خلقناكم اول مره نعم بلا قادرين على ان نسوي بنانا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم التسمي باسماء الظالمين كالتسمي باسم فرعون وهامان وقارون ما يجوز التسمي يكره التسمي باسم فرعون ومثل يكره هذا <تصفيق> وفي العون ذكرت لكم أنه ما هو باسم هذا لقب لقب لملك مصر كما أن ملك الحبشة يقال له النجاشي وملوك اليمن يقال لهم الأقيال القيل وملك الروم يقال له هرقل هذه ألقاب الملوك نعم يقول فضيلة الشيخ أصطقكم الله أهواله أملك أملك قالوا له كسرى. نعم يقول وفقك الله يوم القيامة هل تكون لكل الخلائق وكيف نجمع بين ذلك وبين قوله سبحانه عن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ما هو لكل الخلاءق؟ أهل الكفر والشرك والمعاصي أما أهل الإيمان فهم آمنون ولا يحصل لهم فزع لا يحزنهم الفزع. الاكبر فتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون نعم يقول فضيله الشيخ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا يفيدون على ربهم وفد كرامه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يوم عاشوراء هل يجوز افراده في الصيام هل يجوز إفراده بالصيام اقل شيء اقل شيء انه يصوم يوم عاشوره والسنه ان يصوم يوما قبله خالف اليهود وان فات اليوم الذي قبله يصوم يوم بعده وخالف لليهود نعم يقول حفظك الله وهل ورد انه يصام يوم قبله ويوم بعده صح صحيح صوم صح يوم قبله هذا في الصحيح ما يوم بعدها الرواية فيها إشكال ولكن من فاته الصوم قبله يصوم يوم بعد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى عن موسى أنه قال وأهش بها على غنم هل المراد بذلك زجر الغنم وإبعادها لا لا أهش بها على غنم يضج الشجر العصار ونجد تحت الأوراق تأكلها الغنم هذا الهش نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الشيخ الكبير الذي في مدين والذي اخذ موسى عليه السلام ابنته هو شعيب عليه السلام قيل هذا ولكن شيخ الاسلام ينفي هذا يقول ما هو شعيب يقول ليس شعيب لان شعيب عربي لسان عربي وهذا شيخ مدين لسان ما هو عربي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يعني موسى عليه السلام لسانه عبراني. هو عربي موسى. عبرية اللغة العبريه فلا بد أن الشيخ تكون لغته كذلك. جد بينه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل السحر حقيقة او هو مجرد تخيل؟ على نوعين السحر على نوعين نوع حقيقي ونوع تخييلي والذي حصل من فرعون تخييلي نعم يقول فضيلة الشيخ فوقكم الله هناك من يدعي أن شريعة موسى وعيسى عليهما السلام لم تنسخ وإنما هي نفس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد لا. لم تنسخ دين الانبياء واحد في التوحيد والعاقي أما في الفروع العملية فهذه تختلف باختلاف الأمم تنسخ وليست شرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لأن الشرائع الفرعية تختلف باختلاف حاجات الأمم ومناسباتها نعم فهل يقول هالكلام جاهل ما عندك خبر أو أنه يسمع أن دينهم واحد في العقيدة ويحسب أنه ستة في الفروع نعم الواجب أن الإنسان يتعلم ويعرف الحق ولا يركبها راسه ويقول ما في فكره بدون علم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل بدن فرعون موجود إلى اليوم ها هل بدن فرعون موجود إلى اليوم بدليل قوله سبحانه اليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه ما قالوا نجيك ببدنك ما قال تبقى نجيك علشان يشوهون لانهم يقولون ما مات الله اخرج دفه من البحر لاجل يعرفون انه مات نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان المسؤول مسلما وظهر منه بعض الصد يقول والتضييق على أهل الخير وفتح المجال أمام المعاصي فكيف تكون طريقة مناصحة نعم طريقة واحدة طريقة واحدة يوصل إليه النصيحة سرا بينه وبين الناصح إما مشافاة وإما مكاتبة وإما وصية لجلسائه ومن حوله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى حتى يلج الجمل في سم الخيار هل هو الجمل المعروف؟ لا يقول الحبل السفينة حبل السفينة ما يدخل في مغرز الإبرة هذا مستحيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى لموسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري هل فيه دليل على ان اول ما يدعى اليه هو التوحيد وعباده الله سبحانه همه ما في شك فاعبدني واقم الصلاه لذكري وهذا يدل على فضل الصلاه ان الله نص عليها مع انها داخله في العباده داخله في قوله اعبدني لكن نص عليها وحدها لاهميتها نعم يقول فضيلة الشيخ اخفقكم الله اذا كان في الشراب شق فهل يجوز المسح عليه يا اخي ما حدك الله على الشراب ان تشد الشراب كثير اشر ولا سعر شراب مناسب ولد نعم احفق لدينك لا تناو الى قول من افتى لان كذا وكذا احفق يا اخي لدينك دع ما يريبك الى ما لا يريبك نعم وكذلك حفظك الله يقول إذا لبست شرابين بعضهما على بعض وكان في كل واحد شقوقا لكن يسر بعضها بعضا فهل أمسح عليه إذا ما ظهرت الرجل إذا ما ظهر شيء من الرجل ألا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأربع ركعات التي تصلى قبل العصر إذا فاتت الإنسان فهل يقضيها بعد صلاه العصر لا سنة فات محلها سنة إذا فات محلها لا تقضى إلا راتبة الفجر هي التي تقضى وإلا الوتر يقضى بالنهار مع شفعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تبلغ من العمر ثمانون سنة امرأة تبلغ من العمر ثمانون سنة ثمانون ثمانين, ثمانين سنة نعم وتوفي زوجها عنها وهي امرأة هرمة لا تدرك شيئا فهل تلزمها العدة والإحداد بلا شك لأن زوجها متوفى، عنها والذين توفوا منكم ويذرون أزواجي تربصن بأمخسئن أربعة أشهر وعشفة هذا عام ما استثنى شيء كل الزوجات مجرد يتربص الا غير المدخول بها يتوفي قبل ان يدخل بها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله نعم ان يتوفي لا لا حتى اللي يتوفي قبل الدخول بها تعتد ترى انما التي لا تعتد المطلقه اذا طلقها قبل الدخول اذا طلقتم النساء يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ومطلقتموهن من قبل ان تمسوهن لكم عليهن من عده تعتدون هذه فرقه الطلاق قبل الدخول اما الوفاه فتلزم بها العده كل زوجه مدخول بها وغير مدخول بها كبيره او غير كبيره نعم فضيله الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل عن حكم ما يسمى بأطفال الأنابيب، وهل يجوز فعل مثل هذا الأمر؟ الحمد لله يعمل الإنسان الأسباب لما فيها اشكال من الزواج ومن العلاج والأدوية والدعاء اهم أهم شيء الخصل شيء وإلا يرضى بقضاء الله وقدر. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله ما حكم الصلاة؟ بالملابس التي فيها صور صور حيوان أو انسان. لا تجوز الصلاة لا تجوز لبس ما فيه صور لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها لا يجوز حمل الصورة حمل صورة ما فيه روح لا يجوز في الصلاة أشد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من أكل بصلا أو ثوما قبل الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي في بيته إذا كان له رائحة توذي, توذي المصلين ان يصلي في بيته ويخسر صلاه الجماعة هو اللي سبب على نفس ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله إذا دخل الرجل المسجد وكبر لراتبة الظهر مثلا ونوى كذلك سنة الوضوء ونوى بها كذلك سنة الوضوء وتحية المسجد زيادة على نيه راتبة الظهر فهل كان أنا, أنا يريد الاختصار أنا يريد الاختصار إن كان الوقت قاسع يا, يا أخي فلا تبخل على نفسك صل صل من الصلاة لا تختصر تختصر لكلاجر مثل ما تختصر في العمل لكن إذا صلى ناويًا تحية المسجد ناويًا راتبة الصلاة إذا صلى ناويًا راتبة الصلاة أجزت عن تحية المسجد أجزت عن سنة الوضوء لأن يصدق عليه أنه صلى بعد هذه العبادات يصدق عليه أنه صلى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لدينا مسجد في الحي وبنينا بجوار المسجد غرف لمدرس وبنينا بجوار المسجد غرفة لمدرس القرآن للحلقة فجعلنا كهرباء هذه الغرف وأخذناه من عداد المسجد فسكنها هذا المدرس سؤال هل علينا شيء ليس عليكم شيء لأن هذا تابع للمسجد هذا تابع للمسجد له حكم في حكم المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في درس الأمس النهي عن سب الديك فهل إذا كان ديك الجيران مزعجا جدا ولا يسكت لا ليلا ولا نهارا أهو يزعج الديك ديك ما هو والله يفتح النفس ويسر يسمعه أهو يزعج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حذركم الله في درس كتاب التوحيد أن من استهزأ بشيء من الدين فإنه يكفر حتى لو لم يقصد الكفر نعم لأنهم يقولون إنما كنا نقرض ونلعب ينفون عن أنفسهم القصد مع هذا كفرهم الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فتاة قبل زواجها أهدي لها مال فأعطي لأمها فتصرفت فيه الأم وأنفقته فهل يجوز لها ذلك لا لا يجوز لها هذا للبنت لا يجوز للأم تصرف فيه إلا باذن البنت نعم يقول فضيله عندما الأب الأب هو اللي له أنه ياخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد هذا خاص نعم يقول فضيلة الشيخ افقاكم الله إذا سهوت في صلاة الوتر فقمت لركعة ثانية فهل يجوز إذا, إذا سهوت في صلاة الوتر فقمت لركعة ثانية فهل يجوز أن أغير نيتي وأجعلها ركعتين وأصلي الوتر بعدها لا نجلس فهل تعالى ناسيا فجلس واسجد للسهو نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله إذا كنت جالسا في المسجد ثم ذهبت وتوضات من جديد فهل إذا عدت للمسجد اصلي اذا ايش كنت جالسا في المسجد ثم ذهبت وتوضات من جديد نعم فهل اذا عدت للمسجد اصلي تحيه المسجد ام اجلس بدون صلاه أنت في حكم الجالس في المسجد. إذا كنت جالسا في المسجد وخرج لحاجة مستعجلة مثل الوضوء ترجع أنت في حكم الجالس فلا ليس عليك تحية مسجد نعم. يقول فضيلة الشيخ الصدق الله. لو نزل لو نزل سق من امرأة في شهره الأول، فهل يدفن في مقابل المسلمين أم يدفن في أي مكان مناسب؟ بشهره الأول ما لحكم هذا ما لحكم. ولا شهره الثاني ولا الثالث إنما هذا في الرابع إذا فيه الروس فهو يأخذ أحكام الجنايز أما قبل أربعة أشهر يدفن في أي مكان نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حامل في شهرها الثاني وقرر الأطباء الثقات فساد هذا الحمل وأنه لا بد من إنزاله فهل على هذه المرأة أن تترك الصلاة والصيام إذا أنزل هذا الجنين أم تتطهر وتصلي وتصوم ولا يعد نفاسا الجنين لا ينزل إلا بفتوى لا ينزل قول الطبيب فقط لازم اجاب تقرير الأطبة الدار الإستاء يصدرون فتوى بإسقاطها وعدم سقوطها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في هذه السنة مع غلاء أسعار الأضاحي اجتمع ثلاثة اشخاص واتفقوا على شراء أضحية واحدة وكل منهم قد دفع مبلغا معين ثم ضحوا بها عنه فهل فعلهم صحيح حيث لا نعم صحيح ما يجوز الاشتراك في الأضحية إلا في البدنة البعير أو البقرة أما الشاك فيها عن واحد ما يشترك فيها عدة أشخاص نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول والدتي تشتكي والدتي تشتكي من قط يؤذيها في البيت فيتبول على الملابس والفرش ولا نجد طريقة للخلاص منه منه إلا بقتله بإطلاق النار عليه فهل يجوز هذا هذا آخر شيء إذا لم يندفع دفعتوه ورتركتم وحاولتم منعه ولم يمتنع يجوز قتله دفع لي هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل فرعون يؤمن بأن الله بالسماء او ينكر ذلك حقيقة يعني الاقرار بالرب الاقرار بتوحيد الربوبيه هذا لم ينكره احد لا فرعون ولا غيره لكن قد ينكره فرعون وغيره من باب المكابرة من باب المكابرة والعياذ بالله لا في نفسه قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض فقوله لقد علمت هذا قسم من موسى عليه السلام إن فرعون يعلم ان الذي انزل هذه الايات هو الرب نعم لكن هو كابر والعيال بالله، نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا اخر الحاج طواف الافاضه وسعي الحج والله جل وعلا قال وجحدوبها واستيقنتها انفسا ظلما وعلوا ظلما وعلوا ما فيها حاج ينكر الرب ابدا الا من باب المكابره والظلم نعم لأن الفطر تقر بوجود الرب سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أخر الحاج طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر أيام الحج عند انصرافه نعم إذا أخر الحاج طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر أيام الحج عند انصرافه من مكة فهل يزمه طواف الوداع لأنه سعى بعد طواف الإفاضة لا يكفي طواف الإضاءة إذا صار آخر شيء يسافر بعده يكفي عن الوداع والسعي لا يضر لانه تابع للطواف السعي بعده لا يمنع أن يكون يغني عن طواف الوداع لأن السعي تابع له الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين